ل و س ل ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ي 「今夜は私の味方を」 you 「そして私たち و このように」 a t h、yeah. a n l you.